موسوعه النابلسي حفظهما ل ل ع ل ه لا و الحي الاسلاميه ق ي و م ل تأخذه ن ة و ن و له ما ف السماوات وما في الأرض في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 القيوم لا م ه س ن ة و ل ا نوم ل ه م ا في ا ل س م وما م ا ا الأرض و ت في ن ذ ا ا ل ذ ي يشفع عنده إ ل ا بإذنه ي ع ل م ما بين أيديهم بين و م ا خ ل ف ه ا و ل ا ي ح ي ط و ن ب ش ي ء من ع ل م ه إ ل ا بما شاء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 م ه س و ع ه النابلسي للعلوم ا بإذنه م ما الاسلاميه م ي اسماء من ع ل م ه إ ل ا بما شاء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 لا تأخذه س ن ة و ل ا نوم ل ه م النابلسي في ا س للعلوم الاسلاميه ه اسماء من ع ل م ه إ ل ا بما شاء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 في الدين قد تبين الرشد قد م ن فمن الغيب ا ا ل غ يكفر ب ط و ت و ي ؤ م ع ه النابلسي الوثقى ه والله ا م ع ع للعلوم ي م ا ل ه ي الذين ن آ م ا ي خ ر ج ه من ا ل ظ ل م ا ت إ ل ى ا ل ل ن و و ر ا ذ ي ن كفروا و ا أ ل ي ه ي م و ج و ن ه م من ا ل ن و ر إ ل ى ا للعلوم ظ الاسلاميه